سائل يقول هل ورد حديث حول قراءة الفاتحة على القبور أو في مناسبة الخطبة الجواب الفاتحة من أعظم سور كتاب الله عز وجل بل عديلها الله تبارك وتعالى بالقرآن قال تعالى ولقد آتيناك <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم فإذن شأنها عظيم وعظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه الصلاة وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولا تصح آية ولا تصح ركعة في الصلاة إلا بأم القرآن لا صلاة إلا بأم القرآن ففضلها عظيم وهي الرقية وهي الشافية وغير ولها غير ذلك من الأسماء لكن هل ورد قراءتها على الميت أو على القبر أو عند عقد النكاح أو غير ذلك من المواطن الجواب الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يقول تعالى وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا عن صحابته ولا عن تابعيهم ولا عن أهل العلم فعل ذلك ولو كان خيرا لسبقونا إليه لذا يترك هذا الأمر و... يعني لا بأس أن يجعل منها الإنسان ورد يقرأها ويتدبرها أما أن تقرأ في العزاء أو عند القبر أو عند عقد النكاح أو غير ذلك من المواطن فإن هذه عبادات والأصل في العبادات التوفيق أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يؤذن به الله فهذا مما لم يأذن به الله تعالى ولا أذن به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف كما يقال والحمد لله رب العالمين